أَن تَحْسَبَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ نَبَّذَ الظُّلْمَ لَوْلَا أَن تَّوَلَّىٰ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 أَوْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً انْقَهَرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنعَامًا نذيرا ولقد صرفنا بينهم لينذكروا فابا اكثر الناس الا كفرا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تقعن الكافرين وجاهدهم به باليرق وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مالح اجاج وهذا من الحن اجاج وجعل بينهما برزخا وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء فجعل له نسبا وصيرا وكان ربك قدير ويا مذنون من دون الله ما لا ينتهون ولا يقهرهم وكان الكافر على ربه صهيرا